الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا الكريم و على آ ل ه و صحبه و سلم تسليما كثيرا إ ل ى يوم الدين ثم أ م ا بعد فنسال الله العظيم بمنه و كرمه أ ن يعيننا و إ ي ا ك م على شكره و ذكره و حسن عبادته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 و يضل من يشاء عدلا فنعم الله جل و علا علينا تترى و إ ن ت ع د ن ع م ة الله لا تحصوها و من أ ع ظ م المنن و من أ ج ل ه ا أ ن شرح الله صدورنا ل ل إ س ل ا م و وفقنا إ ل ى س ن ة خير ا ل أ ن ا م محمد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هذه م ن ة ع ظ ي م ة و م ن ح ة ج ل ي ل ة ينبغي على العبد أ ن يشكر ربه سبحانه و تعالى على هذا الخير و على هذا التوفيق و على هذا و على هذه ا ل ه د ا ي ة ف أ ن ت في كل ر ك ع ة بين يدي مولاك تقول اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم فتطلب من ربك جل و علا أ ن يهديك إ ل ى هذا الصراط الواسع المستقيم الذي لا ا ع ج ا ج فيه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم و أ م ر الله سبحانه وتعالى باتباع هذا الصراط و أ ن هذا ص ر ا ط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله و أ ي ض ا جاء في السنن من حديث ابن مسعود إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ و قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطا مستقيما و خط على جانبي هذا الخط خطوطا ص غ ي ر ة و قال هذا صراط الله هذا صراط الله جل و علا فالطريق إ ل ى الله او الطريق الى ا ل ج ن ة يا اخوان طريق م ل ي ئ ة و م ح ف و ف ة بالابتلاءات و لهذا يقول النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ج ن ة حفت بالمكاره و ح ف ة النار بالشهوات و ح ف ة النار بالشهوات ف أ و ص ي نفسي و أ ب ا ئ ي و إ خ و ا ن ي أ ن نشكر الله سبحانه و تعالى على ن ع م ة الهدايه على ن ع م ة الهدايه ف إ ن ه ا من أ ج ل النعم و من أ ع ظ م ه ا و من أ ف ض ل ه ا أ ن شرح الله صدورنا كيف بك لو كنت يهوديا كيف بك لو كنت ن ص ر ن ي ا كيف بك لو كنت من عباد الشجر والحجر كيف بك لو كنت من عباد الفئران والنار و إ ل ى غير ذلك وفقك الله إ ل ى عبادته سبحانه فعرفت ربك و عرفت دينك و عرفت منهج نبيك صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم فهذه م ن ة ع ظ ي م ة و م ن ح ة ج ل ي ل ة يجب علينا أ ن نشكر الله جل و علا و إ ن شكرناه زادنا و شرح صدورنا و نور قلوبنا قال جل و علا و الذين اهتدوا أ ي طلبوا الهدايه زادهم هدى زادهم هدى و قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه ا ل إ م ا م مسلم من حديث أ ب ي ذر قال الله تعالى يا عبادي استهدوني اهدكم ي فعلينا ان نسعى إ ل ى صلاح هذه القلوب وإلى أ ن تقرب هذه القلوب من الله جل وعلا و ا ل ح ي ا ة يا اخوان هي ح ي ا ة ا ل أ ر و ا ح وليست ح ي ا ة ا ل أ ب د ا ن ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم و إ ن الفجار لفي جحيم يقول ابن ق ي م رحمه الله ا ل أ ب ر ا ر في نعيم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ م ا نعيم الدنيا ف ب ه ج ة القلب وانشراح الصدر و س ك ي ن ة النفس و ط م أ ن ي ن ة القلب فهذه فهذا هو نعيم الدنيا فهذا هو نعيم الدنيا وكما قال ابن ت ي م ي ة أ و غيره إ ن في الدنيا ج ن ة من لم يدخلها لم يدخل ج ن ة ا ل آ خ ر ة لم يدخل ج ن ة ا ل آ خ ر ه فعباده الله جل وعلا ظاهرا وباطنا يتلذذ بها العبد الموحد فيجد ح ل ا و ة في عبادته ح ل ا و ة في مناجاته لربه ل ذ ة في تلاوته ل ل ق ر آ ن ل ذ ة في أ ع م ا ل ه ا ل ص ا ل ح ة التي يتقرب بها إ ل ى الله جل وعلا وكذلك في ا ل آ خ ر ة له جنات النعيم فيها ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر و إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي ا جحيم و إ ن الفجار لفي ا جحيم قال ابن القيم جحيم في الدنيا وجحيم في ا ل آ خ ر ة أ م ا جحيم الدنيا فهو ضيق الصدور و ضنك ا ل م ع ي ش ة والوحش التي بينهم وبين الله جل و علا ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة ن س أ ل الله جل و علا ا ل ع ا ف ي ة و صدق الله اذ يقول ومن أ ع ر ض عن ذكري فان له م ع ي ش ة ض ن ك فهذه ن ع م ة ج ل ي ل ة يا اخوان فعلي و عليكم جميعا أ ن نسعى إ ل ى بارك الله فيكم ا ل ح ف ا ظ عليها والثبات عليها وأن نسعى نستطيع بقدر ما نستطيع إلى الثبات على هذا الدين نحن اليوم في السراء كنا في الضراء و فتنه الضراء كما تعلمون يا اخوان أ ه و ن من ف ت ن ة السراء كما قال بعض السلف فنحن اليوم في سراء و في ن ع م ة فعلينا أ ن نثبت على هذا الطريق و أ ن نطلب من الله العون على هذا الطريق بالثبات على هذا الطريق فنبينا صلى الله عليه و سلم كما جاء عن أ م س ل م ة كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن ع م ر كان يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فالقلوب بين س ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن كما قاله صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشاء ف ا ل إ ن س ا ن يطلب من الله العون أ ن يثبته الثبات الثبات عباد الله الثبات الثبات و أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ى الله أ د و م ه ا و إ ن قلب ادومها و إ ن قلب ف ا ل إ ن س ا ن يطلب من الله العون ويدعو ربه سبحانه ويفزع إ ل ى الله جل وعلا على أ ن يثبته فلا حول لنا ولا ق و ة إ ل ا به جل وعلا لا نستطيع أ ن نركع لله ر ك ع ة ولا أ ن نسجد لله س ج د ة ولا كذلك أ ن ن ق ر أ آ ي ة إ ل ا إ ذ ا يسر الله لنا ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر وهو الذي يفتح ا ل أ ب و ا ب ويشرح القلوب ويوفق العبد إ ل ى الخير فعلينا أ ن ندعو الله جل وعلا أ ن يوفقنا و أ ن يشرح صدورنا و أ ن ي أ خ ذ بهذه النواصي إ ل ى الخير و أ ن ي أ خ ذ بهذه النواصي إ ل ى الخير و أ ن تكون عندنا نيات ص ا د ق ة في الخير إ ذ ا علم الله صدق نيتك أ ع ا ن ك وفتح لك أ ب و ا ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ص ب ح اليوم صائم قال أ ب و بكر انا قال من, أص... من تصدق قال أ ب و بكر أ ن ا من زار مريضا قال أ ب و بكر أ ن ا قال من صلى على ج ن ا ز ة قال أ ب و بكر أ ن ا فعلم الله صدق ن ي ة أ ب ي بكر في العمل الصالح ف أ ع ا ن ه فالمعان من اعانه الله يا اخوان فعلينا أ ن تكون عندنا ني... نيات ص ا د ق ة وعزائم تطلب الخير فالله الله في الثبات و ا ل إ ل ح ا ء على الله جل وعلا بالثبات و أ ن تكون عندنا نوايا في صلاح قلوبنا و صلاح أ ع م ا ل ن ا و كما تعلمون إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم أ ي ض ا في هذا الوقت علينا أ ن نتالف و أ ن نتاخر قال سبحانه و تعالى إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة قال أ ه ل ا ل ل غ ة ح ص ر ت ا ل أ خ و ة او حسرت الاخوه في من يا اخوان في أ ه ل ا ل إ ي م ا ن في المؤمنين في المؤمنين فعلينا أ ن نتاخى و كما قال جل و علا و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و كما قال جل و علا و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم فالله الله في التناصر و التازر و التاخي و التعاون على البر و التقوى بيننا جميعا فكل منا على ثغر هذا في مسجده و هذا مؤذن و هذا رب أ س ر ه و ذاك في عمله و ذاك في هندسته وذاك في طبه فالواجب أ ن نتعاون ونتناصر قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أ ص ا ب ع ه وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد إ ذ ا ا ش ك ى منه عضو ن تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ب ا ل ص ه ر والحمى فلابد أ ن نتاخى ونتحاب ونتناصح ونتناصر ونتازر فهذا هو الواجب هذا الدين يا اخوان هو دين ا ل ج م ا ع ة هذا الدين هو دين ا ل ج م ا ع ة و أ ه ل ا ل س ن ة هم أ ه ل ا ل ج م ا ع ة والاجتماع فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ج م ا ع ة ر ح م ة و ا ل ف ر ق ة ماذا عذاب ا ل ف ر ق ة عذاب ا ل ف ر ق ة عذاب فالواجب أ ن نتناصر ونتناصح وكذلك نتازر فهذا أ م ر ا ل عظيم لو نظرنا إ ل ى كثير من الشعائر يا اخوان ل ا ر أ ي ن ا ه ا تدعو إ ل ى بارك الله فيكم إ ل ى اجتماع ا ل ك ل م ة انظر الى ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة يجتمع المسلمون في صف واحد وفي صفوف بين يدي رب العالمين الحج كذلك يجتمعون في ع ر ف ة أ ع ج م ي ه م وعربيهم أ س و د ه م و أ ب ي ض ه م كبيرهم وصغيرهم ذكرهم و أ ن ث ا ه م فلا شك أ ن هذه ا ل ع ب ا د ة تدل على اجتماع ك ل م ة المسلمين كذلك صومهم في يوم واحد كذلك بارك الله فيكم كثير من ا ل أ م و ر التي نهت عنها ا ل ش ر ي ع ة هي من وسائل الفرقا لا يتناجى اثنان دون الثالث لماذا من أ ج ل الا تفترق القلوب ويوقع ح شيء من الشحناء والبغضاء لا يبيع أ ح د ك م على بيع أ خ ي ه ولا يسم أ ح د ك م على سوم أ خ ي ه ولا كذلك يشتري أ ح د ك م على شراء أ خ ي ه كل ذلك من أ ج ل ا ل أ ل ف ة و ا ل م ح ب ة والتناصر والا يفتح بارك الله فيكم للشيطان باب وتعلمون أ ن الشيطان قد ي أ س أن أ ن يعبده المصلون في ج ز ي ر ة العرب ولكن بالتحريش فعلينا أ ن نتعاون و أ ن نتحاب في الله جل و علا و لا نتحاسد و لا نتقاضع و لا ن ت ت ا ب ر كما قاله صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم كذلك بارك الله فيكم علينا أ ن نهتم بالعلم النافع و أ ن نجتهد فيه و خ ا ص ة في حفظ ا ل ق ر آ ن فتعلمون أ ن كتاب الله جل وعلا هو حبله ا ل م ن د و د حبله ا ل م ن د و د منه جل وعلا إ ل ى عباده فعلي وعليكم جميعا أ ن نهتم بهذا الكتاب المبين الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كلام الله جل وعلا فيه ب ر ك ة وفيه خير عظيم و أ ن ت م تعلمون ا ل أ ح ا د ي ث الوفيره الغزيره التي جاءت في فضله وفي فضل قراءته وتلاوته وتعلمه والتفقه فيه والتحاكم إ ل ي ه فقد قال الله جل وعلا على لسان رسوله وقال الرسول يا رب إ ن قومي ت خ ذ و ا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا فالله الله في ا ل إ ق ب ا ل و ن ح م د الله سبحانه وتعالى أ ن ه ي ا لليبيا هذا ا ل أ م ر العظيم الذي ربما لم نره في غير ليبيا على هذه ا ل ط ر ي ق ة التي في ليبيا من الحفظ والاتقان فالله الله أ ق ب ل على حلق ا ل ق ر آ ن وعلى بارك الله فيكم هذه الدور ا ل م ب ا ر ك ة واستعينوا بالله جل وعلا و أ خ ل ص و ا ا ل ن ي ة لله حتى يفتح الله سبحانه وتعالى وحتى يعين الله جل وعلا العبد على هذا الخير فالله الله في حفظ ا ل ق ر آ ن هذا أ ص ل عظيم قبل أ ن ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن يشتغل بعلوم ا ل آ ل ة والاجتهاد فيها أ و م ط ا ل ع ة الكتب ا ل أ خ ر ى فالواجب ان ي ب د أ في حفظ ا ل ق ر آ ن فقد كان ا ل إ م ا م مالك رحمه الله إ ذ ا جلس أ ح د في مجلسه ي س أ ل ه حفظ ا ل ق ر آ ن قال لا قال قم فاحفظ ا ل ق ر آ ن ثم تعال فاطلب الحديث فالواجب ي خ و ا ن أ ن نفرغ شيئا من أ و ق ا ت ن ا لهذا الكتاب العزيز قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه ي أ ت ي شفيعا يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ص ح ا ب ه رواه ا ل إ م ا م مسلم من حديث أ ب ي ا م ا م ة رضي الله تعالى عنه أ ي ض ا نهتم بالمسائل ا ل ع ل م ي ة و ا ل ع م ل ي ة في هذا الدين و أ ن ت م تعلمون أ ن العلم منه ما هو واجب ومنه اي واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي واجب العيني ما طلبه الشارع منك فعلا أ و تركا أ ي فعل ا ل م أ م و ر ا ت ترك المنهيات يجب أ ن تتعلمها من توحيد الله جل وعلا وما يضاده من الشرك أ ي ض ا من تعلم أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة ا ل و ا ج ب ة ا ل ز ك ا ة إ ذ ا كان لك مال وبلغ النصاب الحج إ ذ ا كنت عازما على الحج وكانت معك الاستطاعه ايضا إ ذ ا كنت تتعامل في أ ي شيء من المعاملات ا ل م ع ر و ف ة ا ل م ع ل و م ة يجب عليك أ ن تتعلم أ ح ك ا م هذه المعاملات حتى لا تقع في شيء بارك الله فيكم من الذنوب والمعاصي ف أ ص ل المعاصي والذنوب أ خ و ا ن كما يقول ابن ت ي م ي ة رحمه الله أ م ر ا ن الجهل والظلم إ ن عرضنا ا ل أ م ا ن ة على السماوات و ا ل أ ر ض ف أ ب ي ن ان عرضنا الامانه على السماوات والأرض, والارض والجبال فابين يحملنها و أ ش ف ق ن ا منها وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا يقول ابن تيميه أ ص ل البلاء والمعاصي والذنوب في بني آ د م من الظلم والجهل ا ل ل ه الله ي خ و ا ن الناس ب ح ا ج ة إ ل ى العلم الكبير والصغير والمتعلم والجاهل كلنا ب ح ا ج ة إ ل ى العلم قيل ل ل إ م ا م أ ح م د الى متى تطلب العلم قال لعل ا ل ف ا ئ د ة التي تقيني من نار جهنم لم أ ت ح ص ل عليها فعلينا أ ن ن ج ت ه ي جميعا و ا ل إ م ا م أ ح م د ذكر له العلم طلب العلم فقال من ا ل م ح ب ر ه الى ا ل م ق ب ر ة فالله الله في الاجتهاد الله الله في اخلاص ل إ لله جل وعلا في هذا الباب العظيم وهو باب طلب العلم ا ل أ ش ر ط ة م و ج و د ة والكتب م و ج و د ة ووسائل العلم الحمد لله م ت و ف ر ة خ ا ص ة العلم الواجب فعلينا أ ن نخلص ا ل ن ي ة فطلب العلم من أ ع ظ م العبادات ومن أ ج ل ه ا ونحمد الله سبحانه وتعالى أ ن أ ب ق ى لنا هؤلاء العلماء اخوانا ل ر ب ا ن ي ي ن كالشيخ الفوزان والشيخ العباد والشيخ ربيع وكذلك مشايخ الدعوه ا ل س ل ف ي ة فهؤلاء نور لهذه ا ل أ م ة نسال الله سبحانه وتعالى أ ن ان يحفظهم لهذه ا ل أ م ة و هذا من من بارك الله فيكم من حقهم علينا أ ن ندعو لهم بالحفظ و ا ل ص ي ا ن ة و أ ن يكونوا بارك الله فيكم نورا لهذه ا ل أ م ة فموت العالم كما تعلمون ثم في ا ل إ س ل ا م موت العالم ثم في ا ل إ س ل ا م مات انس رضي الله تعالى عنه لما مات أ ن س و كان أ ن س من المعمرين من ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم دعا له ب ز ي ا د ة أ و دعا له ب ك ث ر ة المال و ك ث ر ة الولد و جاء عند البخاري في ا ل أ د ب المفرد و بطول العمر حسنها ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله فطال عمره فلما مات قال أ ح د التابعين اليوم ذهب نصف العلم اليوم ذهب نصف العلم و لما مات الشيخ ب ن باز رحمه الله قال الشيخ العثيمين رحمه الله أ ي ض ا نحن اليوم بلا ر أ س جسد بلا ر أ س نحن اليوم جسد بلا ر أ س فعلينا يا اخوان أ ن نجد ونجتهد أ ن في طلب العلم ما استطعنا إ ل ى ذلك سبيلا و أ ن ننوي العمل بهذا العلم ورفع الجهل عن أ ن ف س ن ا و تعليم أ ب ن ا ئ ن ا و تعليم نسائنا و إ خ و ا ن ن ا و نشر الخير بين الناس ل أ ن بالعلم يا اخوان يعرف الحلال من الحرام بالعلم بالعلم تزكو النفوس وتطهر القلوب بالعلم بارك الله فيكم تعرف ا ل ب د ع ة من ا ل س ن ة بالعلم يعرف ا ش ت ر ك من التوحيد بالعلم يا اخوان يخرج الانسان من كثير من ا ل م آ ز ق كما تعلمون الرجل الذي قتل ت س ع ة وتسعين نفس جاء الى الرجل ف س أ ل ه جاهل ف س أ ل ه عن ا ل ت و ب ة فقال لا اجد لك ت و ب ة فقتله فجهله قتله جهل هذا العابد كان سببا في قتله الله الله يا اخوان في الاجتهاد في طلب العلم والحرص على ذلك و ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م مفاتيح خير م غ ل ي ق شر و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من العاملين بالعلم من العاملين بالعلم واصل العلم يا اخوان هو ا ل خ ش ي ة ليس الاصل في العلم ك ث ر ة المحفوظات ليس ا ل أ ص ل في العلم قال فلان وبارك الله فيكم ت أ ص ي ل ا ل م س أ ل ة وتفريعها وذكر ا ل أ ق و ا ل لا أ ص ل العلم يا اخوان هو العمل به كما ر و ى عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال هتف العلم بالعمل والا ارتحل هتف العلم بالعمل والا ارتحل و أ ن ت م تعلمون أ ن من أ ع ظ م أ س ب ا ب ثبوت العلم يا اخوان واستقراره في القلوب هو العمل به هو العمل به فانصح نفسي واخواني أ ن ن ح ر ص كل الحرص على العمل به ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله لما أ خ ذ حديث نبينا صلى الله عليه و سلم أ ن ه احتجم أ ن ه احتجم و أ ع ط ى الحجام اجره فقال فدعا الحجام واحتجم ا ل إ م ا م أ ح م د لا من وجع و لا من ورض و إ ن م ا أ ر ا د العمل بماذا بالعلم و اقتداء بالنبي صلى الله عليه و على اله و سلم و يقول أ ح د السلف إ ذ ا استطعت أ ن لا تحك ر أ س ك إ ل ا ب أ ث ر ف ف ع ل فعلينا أ ن نجتهد في العمل بالعلم ما استطعنا و ا ل إ ن س ا ن لا يقول هذه س ه ل ة وهذه س ن ة يا اخوان لما يقال هذا مندوب وهذا سهل ليس المقصود مندوب تركه و إ ن م ا المقصود مندوب ايش فعله مندوب فعله ف ا ل إ ن س ا ن يسعى إ ل ى أ ن يعمل بالمندوبات حتى يحبه الله وحتى يرفعه الله و لا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى ماذا احبه حتى يحبه فالعمل بالعلم و على ب ص ي ر ة و على نور فهذا خير عظيم لما إ ن س ا ن يكون على علم ه ع ل ى بصيره جاء توضا مثلا ذكر حديث عبد الله بن زيد أ و ذكر حديث عبد الله عثمان رضي الله تعالى عنه فكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تمضمض كيف غسل وجهه كيف غسل يديه كذلك إ ذ ا دخل إ ل ى الخلاء قال اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الخبث والخبائث لماذا ل أ ن ا ل إ م ا م البخاري ومسلم ذكروا حديثا من حديث أ ن س في كتابيهما إ ذ ا خرج قال غفرانك كما جاء من حيث ع ا ئ ش ة ف ا ل إ ن س ا ن يتفاعل مع العلم فعملك بالعلم بارك الله فيك يكون له أ ث ر عظيم في, في خلقك و في سيرك ف ر س ا ل الله سبحانه وتعالى ا ل إ ع ا ن ة والتوفيق كذلك علينا أ ن نكون مع هذا العلم آه من أ ه ل السمت و من أ ه ل ا ل س ك ي ن ة و من أ ه ل ا ل ت ؤ د ة لا نكون من أ و ل ئ ك الذين لهم طيش وخفه فكما تعلمون أ ن هذا العلم كما قال ابن مسعود وغيره إ ن م ا العلم خ ش ي ة ف ا ل إ م ا م مالك ر أ ى شيئا وهو إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة ا ل إ م ا م مالك يا اخوان إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة و إ م ا م من أ ئ م ة أ ه ل ا ل س ن ة ا ل إ م ا م مالك ا بن أ ن س وهو إ م ا م من أ ئ م ة أ ه ل ا ل س ن ة وهو على ا ل س ن ة في عقيدته وفي منهجه وفي بارك الله فيكم وفي سيره على منهج التابعين وعلى منهج ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى ا ل م ت أ خ ر و ن من ا ل م ا ل ك ي ة خالفوا مالك في ا ل أ ص و ل و و ف ق و ه في بعض الفروع حتى أ ن ه م فرعوا شيئا ع ن ه كما في كتبهم ف ا ل إ م ا م مالك إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة لما ر أ ى طيشا من طلابه قال أ ن ت م بحاجه الى ا ل أ د ب قبل العلم و قال عبد الله بن وهب المصري و هو من طلاب ا ل إ م ا م مالك قال نقل عن امامه ا ل إ م ا م مالك قال علمنا مالك ا ل أ د ب و اخذنا من مالك ا ل أ د ب قبل العلم فتعلمون أ ن خير الخلق محمد صلى الله عليه و سلم وصفه الله جل و علا و ا ل ق ر آ ن ب أ ن ه ذو خلق عظيم و إ ن ك لعلى خلق عظيم و كانت ع ا ئ ش ة تقول و كان خلقه ا ل ق ر آ ن فعلينا أ ن نكون من أ ه ل ا ل أ خ ل ا ق من أ ه ل السمت من أ ه ل ا ل س ك ي ن ة من أ ه ل ا ل ر ح م ة ف وتعلمون ما في حسن الخلق من أ ج ر عظيم من أ ج ر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه و سلم أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ا أ ق ر ب ك م مني م ن ز ل ة يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ل ى غير ذلك من ا ل أ ح ا د ي ث الكثيره في هذا الباب فالله الله في حسن الخلق في السمت برأ ايضا ا ل ر ح م ة إ خ و ا ن أ ه ل ا ل س ن ة أ ر ح م الناس بالناس لا بد ان يكون عندنا شيء من اللين شيء من الرفق شيء من ا ل ر ح م ة حتى بالمخالفين ولا ع ن ذلك أ ن ن ا لا نجرح المخالفين أ و لا نبين عوارهم أ و لا نبين بدعهم بل هذا أ ص ل من أ ص و ل ديننا, ديننا تبين بارك الله فيك م خ ا ل ف ة المخالفين وبدع ا ل م ت د ع ه وللناس حتى يحذروا منها فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إ ل ا ز ا ن ة وما نزع من شيء إ ل ا ش ا ن ة الرفق مع نفسك أ و ل ا الرفق مع والديك الرفق مع ابنائك وبناتك الرفق مع إ خ و ا ن ك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس. كان ارفق ل ن كان ا س أ الناس و أ ن ت م تعلمون ق ص ة ا ل أ ع ر ا ب ي الذي جاء و بال في المسجد وبال في المسجد. فزجره ي المسجد ف ا ل ص ح ا ب ة قال دعوه حتى انتهى من بوله ف أ م ر بذلو من ما ف ج ئ به فصب عليه ماذا قال ا ل ع ر ا ب ي لما ر أ ى ش د ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنه وزجرهم وهم عن غيره لدين الله جل وعلا فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم بعدنا أ ح د ا فقال فنبينا صلى الله عليه وسلم أ ر ا د أ ن يعلم صحابته رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن في مثل هذا الموقف أ ن يلينوا أ ن يلينوا فكان صلى الله عليه وسلم أ ل ي ن الناس وارفق الناس ويقول شيخ ا ل إ س ل ا م تيميه رحمه الله و أ ه ل ا ل س ن ة أ ر ح م الناس بالناس و أ ر ف ق الناس بالناس وارفق الناس بالناس ف ا ل إ ن س ا ن لا يستعجل ا ل ث م ر ة ولا يستعجل بارك الله فيكم ث م ر ة ا ل أ م ر أ و ث م ر ة النهي بل عليه أ ن يصبر وعليه أ ن يحتسب ا ل ك ل م ة الطيبه ا ل ك ل م ة التي لا تجرح كما قال صلى الله عليه وسلم و ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة ص د ق ة ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة ص د ق ة ف ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن يلين الجانب و أ ن يرفق مع الناس في دعوته و أ ن يكون ق د و ة إ خ و ا ن لهؤلاء الناس في الخير فالله الله في الرفق الله الله في اللين مع ابائنا أ م ه ا ت ن ا إ خ و ا ن ن ا فهذا أ م ر مطلوب ولا شك ولا ريب أ ن ا ل أ ص ل في ا ل د ع و ة هي الرفق و أ ح ي ا ن ا قد تكون ا ل ش د ة هي بارك الله فيكم الحل كما في بعض المواضع لكن ا ل أ ص ل هو الرفق ا ل أ ص ل هو الرفق في دعوتنا ونسال الله سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م مفاتيح خير م غ ا ل ق شر و أ ن يعيدنا و إ ي ا ك م من الفتن يا اخوان وهذه وما نراها ا ل آ ن في هذا البلد المبارك هي منه من الله وهي منحه من الله سبحانه وتعالى ف ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يعيننا على شكرها فالواجب علينا أ ن نشكر الله جل وعلا أ ن نشكر الله على هذه ا ل م ن ة و أ ن نحافظ عليها قال جل وعلا ولئن شكرتم لازيدنكم لازيدنكم نحن عشنا أ ي ا م يا اخوان ما كنا نستطيع أ ن نجتمع أ ر ب ع ة ا ل آ ن ربما ن ح و ا ل م ئ ة أ ر ب ع ة ما كنا نجتمع في هذا المكان و إ ذ ا اجتمعنا ي أ ت ي هذا من طريق وذاك من طريق والثالث من طريق أ خ ر ى وسبحان الله خوف وذعر و إ ح ر ا ج و أ ش ي ا ء وتصبح في م ح ن ة وفي ش د ة لا يعلمها الا الله و إ ذ ا تفرقوا واحدا تلو ا ل آ خ ر ف أ م ا ا ل آ ن نحمد الله جل وعلا وقل قل جاء الحق وزهق الباطل إ ن الباطل كان زهوقا ف ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يعيننا و إ ي ا ك م على ش ك ر هذه ا ل ن ع م ة هذه ن ع م ة ع ظ ي م ة ي خ و ا ن فالناس في الضراء ربما يرجعون الى الله ويتوبون لكن ن ع م ة السراء أ و ف ت ن ة السراء أ ع ظ م من ف ت ن ة الضراء ف ت ن ة السراء يا اخوان أ ع ظ م من ف ت ن ة الضراء فالواجب أ ن نشكر الله في العسر واليسر و أ ن نشكر ربنا في الضراء والسراء و أ ن نكون بارك الله فيكم من الشاكرين وقد قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور فالله الله ي خ و ا ن في شكر الله سبحانه وتعالى فالله شكور الله جل وعلا من أ س م ا ئ ه الشكور ومعنى الشكور كما قال أ ه ل العلم الذي يعطي الثواب الجزيل العظيم على العمل القليل فالله جل وعلا يضاعف لك الحسنات الحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف فهذا خير عظيم ف ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م مفاتيح خير م غ ر ق شر و أ ن يبارك في هذه الوجوه و أ ن يجعل هذا المجلس ح ج ة لنا لا علينا و أ ن يجعل اجتماعنا اجتماعا م ر ح و م ة وتفرقنا من بعده تفرقا م ع ص و م ة و أ ن لا يجعل فينا شقيا ولا م ح ر و م ة و ن س أ ل ه جل وعلا أ ن يكفانا و إ ي ا ك م الفتن ما ظهر منها وما بطن و ا يمنع هذا البلد وبلاد المسلمين المحن والفتنه و أ ن يولن ا خيارنا ولا يولن ا شرارنا ن س أ ل ه جل وعلا أ ن يولنا ي خيارنا ولا يولنا ي ش ر ا ن ا وجزاكم الله خ ي ر على حرصكم وزيارتكم و ن س أ ل ه جل وعلا أ ن يشكر سعيكم و أ ن يجعل هذه ا ل ز ي ا ر ة في ميزان حسناتكم يوم أ ن نلقى الله جل وعلا ا أبارك الله وإزاكم خير ر فيكم الله و و ع ذ ن